மா ولئن نفحة من علاب رَبِّكَ சும்ி ورضعوا الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان قو دلن اتينا بها وان تنفذ بي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ مُصَّةً وَآيَةً الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ